خليه يحتاج لك خليه يشتاق لك خليه يفتقدك عاد تلحقينا ولا تدشين بخلاقه خليه يشتاق لك خليه يفتقدك عاد تلحقينا ولا تدشين بخلاقه بالحاحك الدائم الرجال ينتقدك خليه يشتاق ليه انت المشتاقه صمتك هدوءك جمالك ملبسك عقدك غيابتك عنا هي اللي تفجر اشواقه أعفيه من لهفتك وعرفيه من حقدك حبك وصده يحدونك على حراقه سلام لك ابو عبر البلاك بيري عبر البن كود 22 70 70